صراط الذين أنعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكتك أن لا تخفوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياء.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 الله وعمل صالح وعمل صالح وقال إنني من المسلمين ولا تستوي وملحس نج ولا سيئة إذا فعلت التي إِلَى الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ۖ وَجُنُودٌ كَأَنَّهُ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا لك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالك يوم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 حق والساعة لا غيب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إلا ظن إلا ظن وما نحن بمستيقن سيئات ما عملوا وحاق به ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوم ماذا ومأواكم, ومأواكم اَيَ اِلَّا اِنَّ الْمُزَوَّرُونَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَأَنَّ يَوْمًا لَّا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْدَمُونَ كَأَنَّ يَوْمًا لَّا يخرجون مِنْهَا وَلَا هُمْ فلله الحمد رب السماوات والأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم